دين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم آل على البيت إن الله حميد مجيد. لا في قوم لوك. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا أبيهم وضاق بهم برعا وقال هذا يوم عصيب وجاءوا قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات فيه. أليس منكم رجل رشيب. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريب. قال لو لن بكم قوة أو شديد. قالوا يا العضو انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك الا امرأتك ويصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح مقريب إن موعدهم الصبح وليس الصبح مقريب